بلش موع بلج موع بلش موع بلش موع بلج موع يا سن يا سن باب زينب هالليل يا رمل يا رباب كوموا بالعجل بجفة الشباب بالعجل اهل الخيام خلق الشمع رفو العلام يام علق الشمع رف العلى جبث بالجبن عظام المصاب جبث بالجبن لوالب التهاب جبث بالجبن المصاب في تأماني بالتهار يوم عجال اهل الخيام قلب الشمع رفو العلام يوم عجال يوم الخيام قلب الشمع ولو ولد للمعركه بنا وتجودوا يا عزوتي منا خاف للمنيه والجنا لما الولد قوميني ودعنا خاف للمنيه والجنا لا ترتحيل يساكم ببالي أمك تنوح تنادي يا غالي لا ترتحيل يساكم ببالي ترى تفجعني ألم يقتلني ودمعاتي هامومة انور اكيلالي وذكر تعاب سهر هال ليالي اوديعك انور اكيلالي وذكر تعاب سهر هال ليالي ترات فجعني يقتلني اذا عاتيها يبكى ربال اليوم إلك تقبل القوم وتتنع تردموم يا أظم الرزيان وكل راحي مسموم خبر هذا معلوم ولد أمري ميدوم برد الغادرية برد الغادرية أمك تنوح صرتي حيل بساكم ببالي ودعتك الله يبني معزل الحومة فالوالة ضل حياتي بعدك معلومة كني أشوف جسمك خارق بدمومة وظل بعدي عينك ضل بل دموع بل دموع جاسم اليوم زفته جاسم اليوم زفته